أعوذ بالله من الشيطان الرجيم برأئتم من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلن أنكم, أنكم غير معجز الله وأن أنكم غير معجز الله وأن اذن من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر يوم الحج الاكبر ان الله بني من المشركين ان الله بني من المشركين ورسوله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 انقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين فاذا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 كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقم لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين كيف وإن يظهر عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولدهمه يرضونكم بأفواههم وتذاق قلوبهم وتذاق قلوبهم واكثرهم فاسقون اشتروا بايات الله ثمنا قليلا فصدوا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابون وقالوا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر انهم انهم لا ينا لن لهم لعلهم ينتهون الا تقاتلون قوما نقثوا ايمانهم وهنوا باخراج الرسول وَحَمُّ مُبِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَوْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ تَيلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَتْرُكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا, ولم يتخذوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَن يُؤْمِنَ الْمُنَافِقُونَ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 سجد الله من امن بالله واليوم الاخر وقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخشى الا الله فعسى اولائك ان يكونوا من المهتدين اجعلتم سبايه الحج وعماره المسجد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 مبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان ولرضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها يذوا اذائكم واخوانكم اولياء ان استحبوا ان استحب الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولا عشيرتكم وعشيرتكم واموال نقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله ورسوله وجهادي في يُرِيهِ فَتَرَبَّصُوا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاق عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين يقينا وعلى رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم ترونها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا وان خفتم عيله فسنفيغنيكم الله من فضله فسنفيغنيكم الله من فضله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 صار المسيح ابن الله ذلك قوله بافواههم يضاهعون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان لا ينفكون اتخذ احبارهم ورهب حَبَنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِروا وَمَا أُمِروا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا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 وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ولا ينفقونها, وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظنورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله فرعا اشر شهر 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيه من انفسكم وقاتلوا المشركين كافتا كما يقاتلونكم كما يقاتلون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 يَنفِرون في سبيل الله الثاقلون الى الارض ارديتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاو الحياه الدنيا في الاخره الا قليل الا تنفر يعذبكم عذابا اليما بِدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَيَسْتَبِدَّ الْقَوْمُ غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَّا تَنصُرُوهُمْ فَقَدْ نَصَرَهُمُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تحزن ان الله معنا فعنزل الله سكينه عليه واندهه بجنوده واندهه بجنود لم ترونها وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم إِذْ ثَرُخَ خَفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّتَّبَعْتُمُ ۚ لَّتَّبَعُوكَ وَلَٰكِن بَعُدَتِ ٱلۡأَمۡثَالُ وشفع وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون عسى الله عن كلمه قلت لهم حتى يتبين لك حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقين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 فثبطهم فثبطهم وقيلقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا فضالا ولا اوضعوا خلالكم ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعاون لهم والله عليم بالظالمين قاد يبتغوا الفتنه من قبل وقلبونك الامور حتى جاء الحق حتى جاء الحق وظهر امر الله وظهر امر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذنني ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وان جَهَنَّمَ لَمَحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فَرِحُونَ قُلْ إِنْ يُصِيبَنَّكُمْ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 تَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يُتَقَبَّلَ مِنكُم إِن كُنتُمْ تُرِيدُونَ تُمْقُونَ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا إِلَّا فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ وَتَذْهَقُ الْأَنْفُسُ وَهُمْ كَافِرُونَ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَا يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَةً أَوْ مُدْخَلًا وَلَوْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذاهم يسخطون ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا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 نفاقوا للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون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 رسوله ورسوله فان لهنا رجهنا نار جهنم نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ رسوله كنتم تستنجون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان اعفو عن طائفه منكم نعذب نعذب طائفه لانهن كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من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 مِنْ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قم قوموا واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلقهم فاستمتعوا بخلقهم فاستمتعوا بخلاقكم فاستمتعوا بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا ولا اِن كَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ اصحاب مدين واصحاب مدين والمؤتفقات اتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله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 رَأَى الْمُنَافِقِينَ وَغْلِبَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَنُوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ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 لَن نصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعطابهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا بما اخلفوا وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُصَّدِّقِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا تُبْدِهُُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلئن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يجب اما الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا رجاء يَشُدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَذْكُرُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى قَائِلَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ 129. ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين 120. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره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 فَصُورَةٌ ان آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا آل مَعَهُ والله <تصفيق> غَارِمَيْن وَلا عَلَى الْمَرْضَى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ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 يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون اليكم اذا رجعت اليهم قل لا تعتذروا لن نذمن لكم قد نبان الله من اخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون يترددون الى عالم الغيب والشهاده فينذركم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم اذا قلتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس وماواهم جهنم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 مِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَدَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِلِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَا ينفق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 وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ يردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون ثم يردون الى عذاب العظيم واخرون اعترفوا بذنوبهم قلطوا عملا صالحا خلقوا عملا صالحا أَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُذْ مِنْ أَوَّالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنْ وَنُوبُ التَّوْبَةَ عَن عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرْجَعُونَ إِلَى عملكم وَيُشْهِدُ عَلَيْهِمْ وَيَنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّمَا يُعَذِّبُهُم إِنَّمَا يُعَذِّبُهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَتُوبُنَّ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا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 لا مسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقام فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين فمن اسس بيانه على تقوى من الله ورضوان الخير خير خير بنيانه على شفاد جرف نهار جرف نهار فنهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 at the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 السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجين والأنصار والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان يَغُضُّ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَبِعَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ الله ألا من جاء من الله الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا نصب ولا مخنصه في سبيل الله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 واديًا إلا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون وما كان للمؤمن وَلْيُنذِرْ قَوْمَهُمْ وَلْيُنذِرْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ مَن يَقُول فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَن يُكُم زَادَتْ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الذين في قلوبهم مرض فزادتهم فزادتهم رجسا الى رجسهم وما توهم كافن اولن يرن انهم يفتنون في كل عزيز عليهما عنايتكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإذ تولوا فقل حسبي الله